قبله دل الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقوى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرواح كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئتان تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء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 والقناطر المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أُنَبِّئُكُم بَخِيرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ التَّقَوَّعُ لَدَرَبِهِمْ جَنَّاتٌ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار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 ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الالم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين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 وغرّهم في دينهم ما كانوا يفترّون فكيف إذا جمعناهم ليوم إلا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك ما تشاء, تؤتي الملك من تشاء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 وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمد بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ أَصْفَى أَدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ دُرِيَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وإني أعيدها بِكَ وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات حسنا وأنبتها نبات حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رسقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب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 وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم وجهان في الدنيا والآخرة ومن المقربين.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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكماه والأذرص وأحي الموتى بإذن الله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 يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراهيم لما في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم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 أخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبعينكم. قل إن الهداة الله، أي يأت أحد مثلما أتيتم أَوْ يحجكم أو يحجكم عند ربكم.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 أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَقَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البيانات والله لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء كجزاءهم أن عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم والائك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ زَهْدًا وَلَوْ اتَّدَ بِهِ أولئك لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُ مِنْ لَتَائِبَ رَاهِمَ حَنِيفٌ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِهُ ضَعَلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَتَ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصر بالله فقد هدي إلى صراق مستقيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَوَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ واعتصموا بحدر الله جميعا ولا تفرقو وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحت بنعمته إخوانا وَكُونُم عَلَى شَفَا فُرَةٍ مِنَ الْنَّارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُغِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوُحِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوُحِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُكَرْرِ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 كونتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله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 وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ بُرِذَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقْفَوْنَ إِلَّا بِحَذَرٍ مِنَ اللَّهِ وَحَذَرٍ مِنَ النَّاسِ وَبَأْؤٌ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَبُرِذَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسَنَةُ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء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 يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَالَ اللَّيْلَ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ بِالْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَقْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَيْسَ كَفَرُوا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 مثل ما يوفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرقا من ظلم أنفسهم فأهلكت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 وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بذات الصدور إِذَّتَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسْوُهُمْ وَإِذْ تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِذْ تَصْبِرُ وَتَتَّقُ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلِقْتَاءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الله قَدِيرٌ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ ربكم في ثلاث آلاف من الملائكة منزلين بلا إن تصبر وتتق وتأتكم من فورهم هذا وتأتكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم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 وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكين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 وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وينفق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم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 ومن يرد تواب الدنيا نؤته منها ومن يرد تواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إلّا صيدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخرى فاثابكم غم بغم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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو ماتتم لمؤفرة من الله ورحمة لمؤفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن ماتتم أو قتلتم لا إلَّا الله تُحشرون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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رَبَّوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِي سَقَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لقد من الله على المؤمنين إبعت فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإذ كانوا من قبل لفي ظلال مبين أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قَضَاءٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۖ أَمْ فُسِحَكُمْ ۚ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أودفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرض منهم للإيمان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 إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مَا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما عَلَيْهِ عليه حتى يميز مِنَ من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء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 فمن زحزح عن النار فنزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع لا تبلؤن في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا أدن كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُ النَّهْوَةَ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَشَتَرُوا وَشَتَرُوا بِهِ تَمَنَّ قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتون ويحبون أي يحمدوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.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 ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من سد خيلنا رف قد أخذيت وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا, أن آمنوا بربكم فآمنا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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملا منكم لا أضيع عمل عاملا منكم من ذكر أو أنت بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيله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 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نُزُلًا من عند الله وما عند الله خير للأبرار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 أولئك لهم أجورهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون